وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون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 ما صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون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 124. واترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 126. زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه, لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق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 من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عَمَّا يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون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 119. قبلك من رسول إلا نوحي, إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 110. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم ما فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 بل ما تَعْنَى هَؤُلَاءِ وَأَبَاؤُهُمْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَائِتِ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَقْطَرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا, ليقولن يا ويلنا إن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 ذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لهم منكرون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 قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا من الظالمين قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا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 124. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا شيئا ولا يضركم.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 and they wanted it with him, so we made them the bad people. and we gave him to the earth, which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 وَلوطًا أتيناه حكما وعلمًا ونجيناه من القارعة التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا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 والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون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 فإذها هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْكُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 وَإِنْ أَدْرِ لَنَأْتِيَنَّكُمْ بِفِتْنَةٍ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبُّحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ